ومنهم َُِْ من يستمع ََُِْ اليك ََْ حتى ََّ إ ِ ذ َ ا خرجوا ََُ من ِْ عندك َِِ قالوا َُ للذين ََِِّ أ ُ و ت ُ و ا العلم َِْْ ماذا ََ قال ََ انفا أ ُ و ل ئ ك الذين ََِّ طبع َََ الله َُّ على ََ قلوبهم ُُِِْ واتبعوا َََُّ أ َ ه ْ و َ ا ء َ ه م ا و ا, ا ل ذ ي ن اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم Fهل ينظرون و إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها ف أ ن ا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم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 ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم إ س ر ا ر ه م فكيف اذا توفتهم الملائكه ف ك, ف ك ي は إ ذ こ ت و, و ف の ه م الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم 私のことは私のことは私のこ ل を私のことを私のことを私のことを私のことを私のことを ل のことを私のの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 S 1> <S 1> <S <S アい深い深い深い深い深い深い ا ل 深い深い深い深い深い深い深い深い深い深い深い深い深い深い深い深 أ م حسب الذين في قلوبهم مرض أ ن لن يخرج الله أ ض و, و ن ا ن ه م ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول ال و, و, و الله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاق الرسول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 「あなたの手話を聞いてくれたらいいな」